نص الله ايضا من من الميدل ريبرال أركيس عايز اقول هذا الجزء تعال بقى احنا قلنا ان الكابسولة عبارة عن ايه التراكتات كلها معديها فيها الموتور والسنسولي انا عايز اعرف مين هي التراكتات دي ايه دي بصفحة تلاقي كده الكابسولة مرسومة وعمل لك صفحه صفحة 13 مش كده صفحه 13 فيها كلام كده فلو تركز في رسمة كفاية هتلاقي الانتيروليم خلي بالك الانتيروليم ماشي في الفايبر من وإلى لأيه تو أند فروم بري فرانتل اريا هذه الفايبر مش مهمة حتى تغيرت الحكاية دي او الهلبة طب بص على الجينيو، تلاقي مكتوب عليها ايه ماشي فيها كورتيكو بالبر تريكت كورتيكو بالبر دي كده بين قوسين دي براميدل تريكت طيب هنبص برضو على البوستيريو الليم الجزء القداماني من البوستيرو الليمب اللي هو الانتيرور هاب اوبز بوستيرو الليمب اتلاه مكتوب عليه ايه كورتيكوس باينال تراكت برضو بين سين براميدال تراكت يبه هو عايز يقول ايه دلوقتي بصب عايز يقول ايه دلوقتي عايز يقول ان البراميدال تراكت ماشية فين؟ في الجينيو وفيه الانتيرو الهاب اوبز بوستيرو الليم فانا بس عايز اضيف حاجة بقى على رسمة دي هشاور على الانتيرو الليم بسهم جنب الشينيو على طول يعني الجزء الخلفي من الانتيرو الليم هشاور عليه كده واقول برضو ان في براميدل هنا هو هو هنا رسمة دي رسمة الاناتومي فالجماعه بتوع النيورو بقى والاناتومي حصل بينهم كده مشاكل وبتاع ورسيو في الاخر انه البراميدال موجوده بص بقى عشان تبقى سهلة عليك قوي بالبلدي نقولها بالبلدي موجودة في مؤخرة الانتيرو لين والجينيو وفي مقدمة البوستيرو لين يبقى البراميدال اين يبقى البراميدال تراك ماشي فين في الكبسوله في اللي هو الـ الـ الـ الـ posterior part of the anterior limb والgenial والanterior part of the posterior limb طب جيه ايه بعد كده شوف انت ايه جيه بعد كده بعد الموتور اللي هي الكورتيكو بالبر احنا مش هتفرق معانا دلوقتي هنقول تفاصيل لسه هتلاقي مكتوب سنسوري صح رادييشن سنسوري رادييشن يعني ايه يعني ايه بالبلدي يعني الحين ما ندرسها اللي هو امتداد السنسوري تراكتس كلها الامتداد بتاع السنسوري تراكتس يعني انتوا لما ندرس السنسوري معنى ناخد التراكتات بقى فاكرين كلكم لما درسنا زمان لاترال سباين وسلامك وميديال سباين وسلامك وبوستيرو كولم وجع القلب ده كله كل السنسوري تراك لازم تروح لمين لحاجة اسمها الصالانس اللي بيخرج من الصالمه ده هو اللي بنسميه سنسوري تراك ده السنسوري راديشن ده اللي بيعدي في الكبسوله فانت بس كده امتداد السنسوري تريكس يا شيخنا يبقى السنسوري راديشن اللي هو يعتبر ما فوق او ما بعد الايه السنسوري تريد ثم الاوبتيك والاوديتوري راديشن اللي هو السمع والبصر يبقى واضح ان الكبسولي ماشي فيه من قدام كده لورا بالترتيب ومش لازم يعني بالظبط قوي الموتور سيستم في الاول يليه السنسوري وبعدين السمع والبصر وخلاص وانت هنا على كده ولا داعي التفاصيل اكتر من كده هبقى الصفحة اللي احنا كنا رسمينها اه فيها الكبسوله حلو كده انزل تحت خالص خالص خلي بالك هتلاقي في رسمة كده مكتوب معموله بالايدين مكتوب فيها البريزنتيشن بتاع جسمك على الكبسوله خلي بالك والكلام ده مهم بالنسبة قوي للجزء الموتور في جسمنا. فتلاقي ما يعني معمول ايه العنتير الليم يقولك ماشي فيها الفايبرز الخاصة. خلي بالك بالفيس وال upper ثم البستير الليم ماشي فيه الفايبرز بتاعة the lower يعني بس دي حاجة احنا هيبقى ليها استخدام بسيط معانا يبقى اذا انا مجا لك مترا كده الكابسولايات كلها باظ يبقى هيمي بليشيا صح كده لا ده الانتينو الليم اللي باظ يبقى مين يبوز معاها الفيس والأبر لم وتلاقي اللور لم بيبقى كويس كل ده هنعمله بعد شوية هتلاقي مكتوب جنب الراسمة هو انه البراميدال تراكت فعلا ماشية في المؤخرة بتاعة الانتيرو الليم والجينيو ومقدمة البوستيرو يبقى نلخص كلامنا فين يعمل الانتيرنال كبسول فوق الميت وهي ساب كورتيكل عبارة عن ايه كل السنسوري والموتور تركت معدية فيها الوان هاف اوبز بودي ما هو البلوت سبلاي الرئيسي ميدل تريبرال ارتري ارتري كابسولر برانش انضرب عمل كابسولر هيمي بليجيا وهيمي ده اختصار الكلام عشان ما بقى ايه ما تفكرش ان احنا نقود نخش في تفاصيل كده لقد انا عايز حاجات بسيطة وابعا كده لقد اتلاقي العمليات على طول ونكمل مازال فل تمام واللي عايز بقى يهيز في النيورولوجي بقى بقى نيجي بقى بعد كده هو نقلب بقى صفحة كده ايوة ايوه الي كمان ايوه دي صفحه كام بقى دي 17 صفحه 17 صفحه 17 طول عمرنا نسمع لفظ جميل سمعناه يعني سمعناه في سنه اولى اول ما سمعناه في سنه اولى باللفظ كانوا بيقولوا لنا ايه البودي بريزنتيشن على البرين اوبصايد داون مش كده؟ طب يعني ايه عمي مش تفهم يعني ايه قصدك ايه؟ وفين بالضبط؟ يعني انت عايز تقولي ان انا جسمي متشألب على البرين طب عايز اعرف فين دماغي وفين دراعي وفين رجلي على البرين صح؟ عشان كل حتة في المخ بوض اعرف هتأثر على دماغي ولا دراعي ولا رجلي ببساطة طيب فهنا عنوان صفحة 17 مكتوب ايه Body Presentation على الموتر الموتور area. اللي هي بين قصين Area 4 طب سؤال يا ولاد هي اريا 4 على انهي aspect من الهيمسفير على الاترال aspect ولا ميديا الاترال aspect ولا الاثنين الاثنين في لاترال طار وميديا البرد يا عمي خلي بالك ولذلك بص بقى على الرسمة وانا هعمل هلك برضو كده الرسمة هي اللي عندوكو بص جسم البناء ادم عامل ازاي دماغه تحت طلق ودراعه وترانك انت عارف ايه دماغه ودراعه وترانك كل ده لترى الاسبكت انما رجله دل ميديال الاسبكت اف اريا فور يبقى انا قدر ارسمها كده بس انتو ايه رأيوكو في الراجل آه. جسمه متناسق سبحان الله مش متناسق على البرين فربنا حاطط اريا اف بريزنتيشن مختلفة ايدي مزي رجلي مزي ترانك مزي وشي مزي بقي يبقى هذه النسب بتدل على اهمية الستراكتشر يا افا يا اللي بتتكلم وده وقت الكلام يا ابني أوك. يبقى انا لو جيت قول هي دي اريا فور دي اريا فور هروحانا زي ما هو عامل وانا مش حاسة انا مش محتاجة رسم يعني هنا الفيس هيبقى تحت هنا الابر لين هنا الترانك وهنا اللور لين تمام حلو طبعا احنا شايفين يا اولاد بقى يعني نقطة مهمة جدا بص في وش الراجل تلاقي الراجل بقه مفتوح جامل الايه بقى الاريا of mouse widely presented اكتر حتة في وشك فيها presentation على المخ الماوس وبالتالي بص بقى هنا يحصل حصل ايه لو انا جالي brain tumor صغير في منطقة الفيس اللي هي فين بقى منطقة الوش بقى بص انا عرفت المكان عرفته انت عندك حاجة عاملة زي ابيليبسي في منطقة الفيس ومنطقة الفيس على اللاترال اسبكت في اريا فور من تحت فالراجل جاله الورم في الحتة دي بالزبط يقوم هو وشه يحصل له ايه بقى تلاقي الماوس خلي بالك ان انا وش نصين ده نصين نص تبع الهيمسفير دي صح فانا جالي الورم هنا في منطقة الوش على البرين فالورم عمال يعمل لسه الايتيشن يوم الراجل بقه يبتدي يتحرك نص البق يتحرك حركة انفولنتري فتلاقي المريض عمال يعمل ببقه بالانجل اوف ذا ماوس حركه غريبه عمال يعمل كده كده يا دكتور انا سحب بقه بيقعد يعمل كده لوحده ايه ده كلمة دي تقولي دي حركة عصبية ولا ايه؟ ممكن يكون يكونوا الراجل دماغه تعبانة ولا حاجة احتمال ولكن ممكن جدا يكون الحركة دي الحركة دي لها معنى دي فوكة الإبلبسي اللي انت بتقول عليه دي حاج ده اسمه فوكة الإبلبسي لمؤجزة انا شاكت من كلامك انك انت عندك ليجن صغيرة في هذه المنطقة في المخ اروح انا طالب منه ايه رنين اعمل ام ارأي يا اخي طيب نشوف دراعه مين اكتر حاجة في في الذراع او في الهاند باينه قوي الصامب اهم صباع في ايديك هو الصامب يا دكتور طب مين اهم صباع بعديه اه. ها اندكس لا الليتل فينجر هم دول الاثنين دول مهمين قوي على فكره اه انت لو شلت الليتل ولو شلت الصامب بتلاقي نفسك الموضوع مش مزبوط لا مش مهم فبص على الصمب. بص كده على الصمب. كبير يبقى انا لو حصل لي ورم او ليجا صغيرة في منطقة العفر ليه هتلاقي راجل بص ايه صباعه ده يقعد يتحرك لوحده كده ايه دكتور لان اصباع بيتحرك لان حتى كنت انا نايم وكده هوت وبعين اخويا شافني وانا نايم وانا اصباع ما يعمل كده لوحده ده ايه ده الكلام ده عندنا مش حل اه ممكن بحالة عصبية برضو الله يعلم بس ممكن ده يكون فوكال ابليبسي في منطقة الابرلين وهكذا يبقى انا لما اسمع الكلام ده تلاقي كان ده ممتوب على شمالك او برين عند الفيس اريا هيفيدي يعمل فيت او حركة غريبة عند الانجل اوكزيماوس زيه في منطقة الابرلين بحركة غريبة عند منطقة الصمب دي كلام في النيروليجي له معنى ام طب يا جميل خليك معايا دلوقتي بصي يا اخي اللور ليمب فين على الميديال اسبيك قول لي بقى هفتحنك اهو الفيز والابر ليمب والترنك على اللاترال اسبيك طب الجزء ده سبلايد بمين ميدل سيريبرال ارتري كورتيكال برانش صح ولا لا طب وده اللور ليمب جاي على الميديال اسبيك بمين ان جيرو سيريبرال ارتري كوركيكال برانش يبقى انت جاوب بقى كده لوحده لو انا اتفل الكوركيكال برانش اوف ميدل سريبرال ارتري مين هيطير الفيس والابر لين والترانك طبعا نص الوش ودراع وترانك صح دي بيسموها ايه فيشيو بريكيال تعالى تتخريج بس معي خليك معايا طيب لو اتقفل لي هنا اللي هو ده مين cortical branch of anterior cerebral artery هيطير الميديا الاسبكت of cerebral hemisphere مين اللي يروح رجلي يبقى حصل لي ايه monobligia في lower limb موافقين ولا مش موافقين طب ها بقى الكابسولة عشان هنلم التكلام على بعضه نجمع كده الكابسولة زي ما اتفقنا احنا قلنا في الكبسول الكابسولة معروفة شي لنص الجسد موتور وسنسو طب لو اتقفل خلي بالك بقى الكابسولر برانش ميدل سريبرال ارتري الانترنال كابسول يحصل لها ايه كلها تروح يوم يحصل ايه هيني بليجيا كاملة صح ولا لأ طب لو انضرب الكابسولار برانش انتيرو سريبرال اردري اللي هو بيغذي هنا الانتيرو اللنب مين اللي ماشي الفايبرز بتاعه في الانتيرو اللنب عندنا الفيس والابر لنب يبقى لو انضرب الانتيرو سريبرال اردري كابسولار برانش يحصل برضو فيشيو بريكيان تراليزيز بس هنا نتيجة ضرب الفايبرز الخاصة بالفيس والأوبرلمب اللي معدية في الأنتيرو الليمب اوب انتيرمل كابسول هل احنا موافقين على الكلام ده؟ ولا مش موافقين تايمين؟ مش تايمين تايمين والله؟ عايزين نجمع بقى الكلام على بعضه خليك بس معايا خليك بقى كده طب ايه رأيك يا دكتور؟ ايه رأيك يا دكتور دلوقتي. لو واحد اتقفله خلي باك معايا كده واحد اتقفله الميدل سريبرال ارتري كله خليك معايا بقى ما تكتبش حال خالص يعني ايه كله اسمه ميدل سريبرال ارتري من ستيم يبقى مين اللي راح الكابسولة راحت خلاص يبقى ده هينيبليجيا هو خلاص بس خلي بالك مين راح كمان هو الكابسولة يعني نص جسمك طار في الانترنال كابسول بس هيحفر حاجة تانية الفيس والأبرلم هيتضربوا في الكورتيكس مش كده ولا لا يقوم المجموع الكل يبقى ايه بتاع المين ستم نيدل سريبرا الارتر ايبلوجين هينيبليجيا برضو بس في حاجة بتقول إن الكورتيكال ليجن بتعمل ويكنس أشد بكتير من الكابسولار ليجن. يعني خبأك يا دكتور. أنت لما تضيب في الكورتكس عارف معناها إيه؟ معناها إن area four فكين خلايا بتاعت area four كتناء إيه؟ بيتزا سيل. معناه ان البيتزا سيل بتاعت area four باضة خاص. تاهمت؟ يبقى الكورتيكال ليجن أشد بكتير في الويكنس اللي بتعمله عن الكابسولار ليجن. فانت تخيل من قبل ايه ما نرسم تخيل المين ميدل سيريبرال ارترين ضرب يبقى الكبسولار برانش راح والكورتيكال راح الكبسوله هتعمل هيميبليجيا براحتها بس الكورتيكال هيطير دور كمان يبقى الراجل عنده هيميبليجيا برضه بس مين اضعف من مين دراعه اضعف ولا رجله ها دراعه لان دراعه مضروب في الكورتكس ومضروب في الكبسوله انما رجله مضروبه في الكبسوله بس فاهمين المعنى ده ولا لا يبقى هل انا اقدر خليك بس معايا ولا تكتب ما تكتبش ما تقلقش هل انا اقدر اقول ان الجدع دوت ميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن مين ستن بينما ده ميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن كابسولار برانش اه الميدل سريبر الأرطري كابسول أردينش هيمي بليجيا وتلاقي الويكنس في الأبر لينب وتساوي الويكنس في الور لينب أما إذا كان العيان ميدل سريبر الأرطري خلي بالك من ستين يبقى هجمع الكابسول أردينش على الكورتكل دي فيطلع إيه إن الفيس والأبر لينب مضربين في الكورتكس يبقى المجموع الكل إيه هيمي بليجيا بس الـ upper limb ويك weak اللور lower limb لأن الـ upper limb فين في الكورتيكس فين الكلام ده هاتوا بقى قبل كده لا قبل كده بقى كنا احنا سايبينه صفحة سابعة صفحة سابعة شكرا صفحة سابعة طيب فين يا سيتي في الوسط يلا نقرأ سوا لو حد مش فاهم هيشاور لي يشاوري من بعيد طيب هنقول في سؤاله manifestation of cortical manifestation of middle cerebral artery occlusion. فجينا قلنا cortical وcapsular. خلاص الكابسولار دماغ شه يعمل ايه؟ هيطير للإنترنال كابسول فيعمل هني بليجيا موافقين جميل لكن الكورتيكال برانش عمل ايه عمل ايه كده هو لو تبوس تحكي الشمال شوية ضرب الفيس والأبر لين والترام فين في الكورتكس فعمل الفيشيو بريكيال مونو بليجيا. طب جمع الاثنين مع بعض يبقى المجموع الكلي ايه هيمي بليجيا بس ايه مين مورويك لكن مين اللي ويك اكتر الافر لي مور ويك ذان اللور لي في حاجه دي طب طب ما تيجي نرسم لها رسمه للتبسيط شوف الكلام بسيط ازاي بسيط اهو ولسه هيتفصل وهيتعاد وهيتقال وهوريك لما بيجي الامتحان الطالب ايه ما بيجاوبش هوريك ليه ليه هو وقلت هي دي اه هي دي اللي كان عايز ما انا عارفها شوف ما دي المصيبة لانا ببعرفها وما بقولهاش ده باج بيجنن خلاص يا عمي فمعليش هنطواضع ونرسم هازه الرسم المتواضع في الاسبيس اللي تحت ده هو تواضع يا اخي تواضع يا اختي يلا لاش حاجة تواضع حلو برضا يلا يا عمي Det är en evening. Oh. مين هات بقى تيجي اهو مين ستن ميدل سيريبرال ارت طبعا ده الكورتيكال رايح للبرين وده الكابسولر بس يا عم ده الكورتيكال وده الكابسولر الميدل سيريبرال ارتري بقى اهو مين ستن ميدل سيريبرال ارت الكابسولار برانش بيغذي مين بيدي مين الكبسوله يعني بيدي هنا الاوبر لمب والفيس واللوور لمب يعني يعني نص الجسم خلاص طب والكورتيكال بيدي مين هيدي هنا مين الفيس مش كده والابر لمب صح كلام سهل خالص مضبوط يبقى هروح كاتب تحتها معلش عالب نتسلل كابسولار برانش اتقفل يعمل ايه افر لمب وفيس ولور لمب يبقى ايه هيعمل هيني بليجيا بس تكتب الافر لمب مساوي للور لمب في الويكنس لاتنين زي بعض طيب cortical branch and هيحصل شلل فين الفيس والأبرلم الفيس والأبرلم طيب مين السم اجمع بقى اجمع مين السم جمع الكلام هيطلع ايه برضو جيمي بليجيا برضو مش كده بس مين مضروب في الكورتيكس الفيس والأوبرلم صح كده ولا ولأ يبقى هو المينيستيم لما انضرب كله باظ خلاص النتيجة الجمع هيمي بليشيا وهيمي هايبوسيزيا والكلام إياه إنما الأوبرلم مور ويك زين لوورلم عشان القعدة اللي بتقول الكورتيكال ليجن بتبقى الويتنس فيها اكتر من الكابسولار ليشا بس عايز اضيف كلمة بقى هنا وهسيبها كلمة تدل ان الفيس والأبرلمب مضروبين في الكورتيكس ايه الكلمة دي تكتب زائد كورتيكال في الفيس والأبرلمب واسيبها دلوقتي زائد ايه يبقى العيان عنده المينستيم ليشا عنده هيني بليشيا هيني هايفوسيسيا ده المين الثين الأبر لمب زين اللور لمب لأن الأبر لمب اندرى في الكورس زائد ايه كورتكال سينسوريلوس في الفيس والأبر لمب وسبها الكلمة دي دي الوقت ما تقلقش احنا شغالين كده بلحظين اعمال اتكلم على حاجات موتور لسه واحدة واحدة بس احنا بنطلع بس ايه خليك معاي عشان ما تجيش تفك مني في بحثة ليه ده لان اطلع بص انا جايبك من تحت خلص وعمل اطلعه بكلم سوري تاني بكلم اطفال معلش معلش بقى هو اتكلمنا كلام غريب ما بنقولش كلام غريب هنطلع بقى لحد ما نوصل للنهاية بس واحدة واحدة وصلنا بالطريقة اللي احنا عاوزينها هسيبك في النيورو عام لطش فيه لوحدك بقى خلاص هتفهم خلاص الموضوع طيب دا جميل الصفحة اللي بعدها El medial aspect of cerebral hemisfär. Alé, det är kvar att regla. Alé, alé, regla. Fah, alé, eh. Stoj. Ib' ena, severka doktor, ib' ena laut effeli, en laut effeli, cortical branch and cerebral artery. Hästad i skälet fin, filor limb. والشلل هيبقى جامد طب عايزين نشوف الكبسولار برانش بتاع الانتيريو سيريبرال ارتري كان بيغذي انهي جزء في الكبسول ها الانتيريور لينب فاكرين ولا نرجع نبص الانتيرو لينب طب الانتيرو لينب معدي الفايبرز فيه بتاعه 2 الفيس والاوتر لينب صح كده ولا اه جميل يبقى نبص كده هتلاقيها برضو مكتوبة هنا ضمني. ولا مش مكتوبة مكتوبة فينه ها اه اه صبحة تسعة فوق شوية انتيروس ريبرال ارتري اوكلوجيا كورتيكل بريانشة افل مونو في اللور لينب كابسولر انتيرو لينبو مونو بليجيا في الافر لينبو والفيف جمع عشان يبقى ايه يبقى, يبقى مين ستنج يبقى هي ميبليجيا بس أضعف من مين يا أولاد اللور لينب مور ويك زان الأفر لينب وحط كمان لو مش محطوطة وكورتيكال سينسوري لص في اللور لينب لأن اللور لينب هنا إيه مضروب في الكورتيكس وما يجرىش حاجة لو عملنا لها رسمة يا اخويا وإحنا ورانا ايه ترسمها فين ارسمها عارف فين في الصفحة اليمين كده في الحتة اللي تحت اللي ولا يهمك أو اللي فوق اللي انت... نفس الرسمة دي بس هنغير في الحاجات معلش بس خدني على قد عقلي يا دكتور عرجوك بص في واحدة ايه ما خلاص ياب نسمع كلامي؟ نسمع كلام عشان ايه انا واخدك من ايديك ههو هسيبك هتوقع في ناس قدر في لحفاكي إلو حساب اللي بعد كده هو ويبدأ يقطع حضور يرو اناتومي من دت ويناز كويس قوي وتفهم السلسلة على بعضها عشان ما يحصلش يا دكتور جيت في نيرو اناتومي كده وترم وطنشته شوية طب الموضوع كده ما ملوش حل دلوقتي معه هذا أقولك نيرو اناتومي تاني يعني ينفع هذا أقولك هذا تاني بالطريقة دي ده أحد يموت يا أخي ها ما تيجي قد ما على الارض الأرض يدودوس عليه ها وهذه الناصية كده تعال عدى عليه كده ودوس يلا يا يبقى هقول انا يلا سيد غير بقى الكلام فهو التعب كله هنا بعد كده خلاص مفيش تعب المين ستيم هقول ايه يا دكتور بقى انكيلو سيريبرال ارتري ها تكتب ايه على الكورتيكال على البرين هيبقى ايه ده للضرب لوور لين اهو لانه هو بيغذي اللوور لينب هنا وهنا فيس فيس وايه وافر لين بس كده يلا عن الرسمة تتحدث عن نفسها الرسمة بتقول لك انا اهو ادي مين ستيم انتلو سيريبرال الكورتيكال برانش بيغذي اللور اه اه اللور لينب اريا والكابسولر واخد الفيس والابر اضرب الكورتيكال مونوبليجيا في اللور لينب اضرب الكابسولر فشيو <Paralysis> بريكيال اضرب المين ستم اللي هو يعمل الارتري الكبير الاثنين اجمعهم على بعض المجموعة هيميبليشيا مين مضروب في الكورتيكس <لومب> يبقى هيميبليشيا واللوور <لومب> لمبو مورويكزان أبرلم ها مفهوم الكلام يبقى انا عندي كام ارتري في المنهج لما يتقفلوا يعملوا هيميبليشيا تلاتة. تلاتة اللي هم مين أهم. اهم مكتوبين يا عم الحج في صفحة كم دي يا دكتورة تسعة صفحة تسعة اقرأ معايا يا جميل انتيريور اللي هو مكتوب ايه بقى اللي تحت هو السؤال هام حتى مكتوب ارترز لو اتقفلت تعمل هيميبليجيا مين يا جميل ميدل سريبرال ارتري مين ستمز ميدل سريبرال أرتري كابسولر برانش أنتيرل سريبرال أرتري من استيم واضح الكلام حلو يجي يوم من الأيام بقى بص بقى كلام ده احنا بنقوله ده احنا لسه هنقض ده احنا عندنا في شطر اسمه ايه بص اسمه ايه فاسكولار الفاسكولار بتاع نيرولجي هنقض نعيد الكلام ده تاني وقعد اقوله تاني ونتكلم بقى ليه بقى الكلام اللي هو النيورو شوي وقعن يجي اليوم تلف ويجيب لي العايمه مسألة مايترال فالف دزيز ومعاها ايتريال فايد ريليشن مساله كارديولوجي جميله وقالوا بصابن المريض ديفلوبد هيمي بليجيا يعني جاله امبوليت هيمي بليجيا يعني في ارتري اتقفل فبيقول له لو سمح قول أنهي انهي احتمال يكون اتقفل في المريض يكون هو اللي عمل الهيمي بليجيا يبقى هو مين الارتريز دول لا ده لا ده لا ده ازاي تقدر تفرق ما بينهم كان عايز للكمتين دول يجوا بقى لقال هو كان عايز دي قبل كان عايز قل عايز يا لاب بص ده بقى لي يجننك بقى انت ولا تستاهب لك هتضربك نفوخك رأسك بس الحاجة بقى بص انا مش فاهم موحاوزين بص انا مش فاهم هو ده بالي بيخلي بيخال واحد يتحصر وبيزعل قادل عملية تفاهمين يا شباب الكلمتين دول؟ بس كده خلاص ده الجزء ده هبا الـ ECG تحفظها الثلاث صغيرة مش عارف ليه اه لا ما هو الثلاثة ارتريز اللي هم مين؟ الميدل سريبرال من السيم ده ارتر والميدل سريبرال كافسل يعتبر ارتر تاني هو فرع منه قبس بيعمل وانتيريو سريبرال من السيم كلام بسيط جدا بس يتفليه مهم جدا خلي بالك طيب الحصة جات صغيرة معك طيب هاتوا بقى طفحة ال ECG اثنين اثنين خلي بالك اولاد الاسبوع الجاي ده اي قبل مش عاجبه يروح نور القلب ده انه مالا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيبقى يوم الحد هنبقى ان شاء الله زي ما اتفقنا هنبقى في الازهر يوم الحد ان شاء الله حد جاء لو هتول قبل شخصا يوم الحد القادم فيش بقى السبت ما انا جاي اهو اتكلم اهو هتسكتوا يبقى يوم الحد بس يا بابا حبيبي يا جماعة خلي بالك لاحظ انت في خطر يا ابني والموضوع بقى كريتيكال يا ابني اسكت عشان تفهم وتفهم فاهم ازاي وعلى فكرة انتوا الدفعه دي حتى الان انا مش مبسوط يعني فاهم ازاي ايه الريزستنت اصل اصليه او نقول كده ايه؟ ربنا يا كريمك هدوكتر مفروض عشان الراجل عايز يشتغل معنا ويتعب وعيان عشان نخلص ونراجع ونصم ونتنايل لاننا عايز اوصلك لمرحلة يا عبيب بس اقول يا رب انك انت تخرج من عندي تخش بدماغك لامتحان تحال مش اخليك تبص في كتاب يا لا فاهم ولا لا خش تروح ايه تخلص تلسة توقع هنا هعتبد على انت هتقراه لا اللي ليه في لين احنا انتحنتنا كلها قائمة على الفهم انا فهم هخش حل وهتشوف هتقول لي انت حلت منين بقى هنرجع و هنتقابل حلت منين من لين تقريطه هتقول لي لأ لانا حلت من اللي احنا كنا بنسمعه هو ده اللي هيخليك لحل يضغف يبقى احنا نبتدي يوم الحد هيبقى المعادة ساعة اثنين هنبتنى شوية لاثنين ونص وخمسة عشان الناس اللي هم بيتأخروا في الكلية تمام؟ هناخد حصة قبل صلاة العصر ثم بريك نطلع العصر ثم نعود ناخد كمان ايه سيشن يعني كأن الخطة دبل تمام حلو قوي طب الكلينيكال ماشي طب ازاي؟ بنبدأ تسعة صباحا الكلينيكال تسعة الصبح شفت بقى مصيبه سوداء اه طبعا انا عارف شغلي يا دكتور تسعة الصبح هنخلص هتخلص وهيبقى فاضل وقت كمان ليه انا اللي عارف ده اه هتيجي تسعة الصبح خلي بالك وهيبقى فيه شغل اول ما هتخش هتشتغل على طول هتلاقي فيه شغل مستنيك يعني مش هتيجي عشرة لا آآ. تسعة انا عارف احنا الشغل هنعمله ازاي واحدة بالكتير هتنالسك مخلص خلاص يا عمو كل في الطريق وتعلالي على مهلك هتلاقي نقعد مستنيك هناك خلاص يا عمو طبعا اه طبعا عندين بقى الظاهرة خلاص معاش في امتحانات هتيجي بقى بعد من يوم الحد فكل واحد بقى يتلم ويحضر في معاهته خلاص كده كل واحد يتلم ويحضر في معاهته بس نيفرولوجي نيفرولوجي ماسايكاتري هناخد المين بولك نيفرولوجي خلي بالك لان احنا هنخش نيفرولوجي وبعد ما خ... والنيفرولوجي هات كسه بسرعه بنروح داخلين على برانش بعديه ايزر اندوكراين او هيماتولوجي وانا بفضل الهيماتولوجي لان الهيماتولوجي صعب رخم تقيل الهيماتولوجي البطنه تقيل او ممكن ناخد يعني هنتفق ونتفاهم هنقعد هنقعد لك مش عايز حاج بقى يتكلمني ممكن انا يا باشا بقول لك نظامي اهلا بيك فوق راسي خلاص خلاص, خلاص. طب امتى هنقض لحد امتى وانت مالك إم. لحد ما يجي لي مزاج خلاص اي المشكلة لا مش هيبقى كل يوم هنمشي يوم يعني مثلا هنقض كده طول ما احنا عادين هناك كده هتبقى ثلاث مرات في الاسبوع بس مفيش بقى حاجة تانية يعني هنشوف حسب وقتهم هناك مش كل يوم طبعا لا انا هدي لك فرصة تاخد لارج دوز وتروح تقعد في البيت تذاكر وبان احنا هنخلص امتى الوقت الضايع قبل صلاه العصر في وقت ضايع كده هنروح واخدين وناخد شويه بعد الصلاة وتروح بيتك ده الفل تقعد بقى في ت... ت... ت... ايه تذاكر بس مش هيبقى كل يوم بس وخلاص يعني كاني بديك حصة دوز ادري اثار بيه بس كده خلاص يا عم الحاج حصص العملي ثابته كلين كلين لما نتقابل بقى حتى احنا نقول كل التفاصيل فكفايه الى لو سمحت عشان تعبت هات يا عم ايه الصفحه 2 وسط الصفحة وسط الصفحة نيجي نقول فيه إي في اي مكتوب عليه A و B و C بص وسط الصفحة باين برضه يا دكتور عايز انبهكم على حاجة يا اخوانا دي الوقت بص الوقت اللي جاي انا بقولك بأمان الوقت اللي جاي حل وكفاية وتقدر تخلص فالناس اللي هم لسه يعني ما ما اشتغلش زي المات انا ازاي انا بس عايزي بقى ايه عايز لم يعني ايز احيانا الله يعني لو جينا راجعنا كده وربنا اكرمنا مع وعبنا زي كل سنة دايما اقول ايه يا رب كل سنة الواحد يقدر يوصل نوع يراجع للهيال ده ايه ويقول لهم الميديسن من الالف الاليها مرة اخرى بس انا نفسي في ايه بقى يبقى انت بس عندك فكرة يعني يعني بقى تبقاش بقى جايد يعني مسطح وجايل بقى ما ينفعش هيبقى الوقت هنا مفيش بقى يعني احنا عايزين نقعد نتكلم مع بعض وانت عندك فكرة فيقوم في كل هو مش قادر يعني يراجع كويس قوي يقوم يعمل إيه؟ خد لك بس يومين في الاسبوع من النهاردة تمسك البرانش البرانش لو عايز تمسكه وتراجعوا بسرعة مش هتقدر تراجعوا لوحدك بسرعة او تقرأ سرعة طالما انت مش مذاكره كويس فاهم في عيال طبعا دلوقتي ما شاء الله ممكن يمسك الليفر يتصوروا في يوم في ناس بيقدر يصور الليفر فقعده خلي بالك خلي بالك لا انا مش بتكلم انا عارف الحاجات انا مش بأ... انا مش بعقدك ولا حاجه بسوله تقول مات دول ناس, ناس برات الادب ما تربوش خلاص مش هو ده عن الناس المهذبين خلاص خليك ده تسمعني العيال دي بقى تعمل ايه تروح جابت سي دي اسمع بس تروح جابت سي دي بتاع ريفيجن سي دي ريفيجن اروح ماسك مثلا الليفر ريفيجن هتجيب اتنفش في خمس ساعات حلو كده اهو تروح انت ماسك المذاكرة وفاتح وتمشي معاه بنفس الرم بس طبعا انت مش هتخلص بقى خمس 5 ساعات انا هقعد بس مثلا بساعه كده اهوت ساعة ونص افضل مركز هتلاقي ساعة ونص اتقلف فيهم اتقلب بتاع 20 ورقة. خلاص كده اروح جاي قافل واقعد انا بقى ايه تاني ابص عليهم كمان بصة كده وهطت وبتاع وسكن فيه حتة قلنا عليها بتاع مظبطها وبعين اجي في نفس اليوم مثلا بعد شوية اروح واخد كمان ساعة ونص اجي على بالليل اروح واخد كمان ساعة ونص ممكن اخد على يومين وافضل لسي ما مع الشرح اللي هو الاصلي كده هيبقى فيه وقت بيضيع لانا عايز ابقى انا محكوم يعني في عيال يجي اخر السنة يقولك لك انا براجع بالسي دي اروح فاتح عشان اراجعه في خمس ساعات غصب عن ابويا وبعد ما خلصوا خمس ساعات هنام بقى واروح قام بالليل فروا تاني لوحدي في خمس ساعات بص قد ايه ويجي تاني يوم يروح قام فروا كمان مره في خمس ساعات بص قد ايه انا بس بافهمك فيه الناس بتعمل ايه يقولك لك يبقى انا قعدته ثلاث مرات بس بشرط انا مش عايز حب انا بس عايز ايه انا فاهم لان احنا امتحاننا مش محتاج رص وكتابه هي هتشاور على الإجابة أو هتقول البروبليم إن شورت هل ذلك يعني فهمت زاي؟ فالامور دي الطريقة المسلة للعاوز دلوقتي يلحق أموره شوية باللي هما يقول لك أنا الليبر مش عامله اللي مش عامله الكارديوليج مش عامله فهمت زاي؟ الروماتولوجي ما عملش بيه. ما عملش هذا خاب السرير ما أتعب ايه أتعب يحمي ليه ده مش عارف خلاص اوكي تقدر تخلصها تقدر تخلصها وحياة ربنا ادي للليفر يومين ولتشيس يومين والروماتيزم يومين وشغال بالسي دي بالساعة لانا نفسك ايه ايه ده, ده انا خلصت حلوة اهو والكلام لما تسمعه كتير ده في ناس بينام على السي دي ماشي بالعربية حطت السي دي خل رالك في ناس ايه سيعة قوي ووقف في ناس جابوا امتياز كذا سنة وحياة ربنا والله جابين امتيازات بالسمع سمع كتير والميدسن سماع يا دكتور كل ما تسمعوا هتجاوب زي الاشاق مش فوتو ماموري فوتو ماموري دي اخر حاجة هتلجأ لها عشان تبعي عارف بقى إيه شكل الصفحة وعدك تبعي انزل لما كنا بهايم عنيز المواتير بنكتب ما يفعش الكلام دي يا دكتور عشان كده العالم كله غير الاسسلوب بتاع الامتحانات قال لك ايه الناس اللي بتصم دي اللي ماشي حافز تيكست بوك وحطوه في دماغه يعمل بيه ايه ده يعمل بيه ايه